والآن مع شاعر الوطن سعيد بن زهرة وهذه القصيدة يا سعد ضبط اللحن وغن القصيدة لا حنين يا سعد من يسمع ما يمله ومنا واجبي ضبط البيوت ده وانت واجبك لقلبي في شيخ البواقف جديدة عن مواقف اللي مثبتة بلدنا كل الله بفي لا يزيده قصر عزن يضلل من تضلل بغلع ابن زايد عسيام أسنين مديده من تضايق عليها الكون يزبن ما حلع ايتحد على الشدات روس عنيد دو غلي لا لي جحد هيك انه يقول فرصه سعيده هاي جري عظيمه الفرز ما تزلا الجحد في بني يا اللي كل عقد تحل له لي جحد شجاعن وابن زيد عضيده بدر وان الجوائز دونت في سجله والله انك المتك يا ابو ولها مذلك كل صعب وصلى يوم غير قريب لا زهم ما يفيد عايش في حياة العز عيشة مذلة اكتب يا صحفة وانشر يا جريدة كل حرفة نقولة ننشرة بل مجلّه مرتفع عندها السكربرا بعج رصيده ما يا حسب المال كثر وقل لا تطرد الفقر وتجيب الغنى مد جديده مركز الطيب الاول استحل الهما يا قرب والهقاوي بعيده في جميع المواقف دوله مستقله وابن زايد مواقف نجسام عديده سفن اللي ما جهه الموا نزله من جهل علم واقفه فلا لاقيده ومن نسا فزعت ما فيه من بنت لحالي واليده بن جده وابوه وبين خالته البلغ بيلقصيده مايلد